ربك عبده زكري يا إذ نادى ربه نداء الخصيب يا ريتوني ويا ريتكوني هذه عقوبه ويع... قرار <تصفيق> رب <تصفيق> ذلك قال ربك هو علي المعين اونا دي جا له الله يطعكم لا تعطون ما Bye. يا يا يا خذ لك هذا بالكواتير سنن ون يا rien et croisir le kita de Father, and وانقر في الكتاب مويا مهزٍ تنخذت من داني Mmm. All oh, فَأَمَرَنَا أَنْ أُفْنَى كَبَذَ I b <laughs> b I'm wrong. Wells <laughs> of رحمانك شوقك تبعت دينك ما كان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 one uh one -huh. وان وان يا كبد يا التي وتت به قومها تحرير I <laughs> Come No mm -hmm. ओवर आ sій karl وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ I'm going to get out on واذر امي من حس راتير قربي